117. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم 118. إن الذين ينادونك من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 فسق بنفء فتبين فتبين أن تصيب قوم بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادم وعلو أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب فَبَأَيْنَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانُ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ طُغْلَنَ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَة وَاللَّهُ عَدِيمُ حَكِيم